إلا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ بالله بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله فعن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذا اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفتر رواه أبو داود عباد الله أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ورفق قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أموس إن محمد صلى الله عليه وسلم يشت المدينة walahum yawman yal'abuna feehima yasansaa an bima fina wasa imis mikuru iwili bahimbaza buri mwaka faqala inma imana muhammadun sallallahu alayhi wasallam rababaza ma hadha liyawman imis mikuru yiki qalu waramishura kunna nal'abu feehima fil jahiliyah ay qabla al islam ila yemisi biri taymba za igi ubislamu butarashika imadina faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inu aymana muhammadun sallallahu alayhi wasallama rababira inna allaha qad abdalakum bihima khairan min huma allah subhanahu wa ta'ala yabinduriye indi misi niza yongo kuimbaza mukareka yomisi mwahimbaza ubislamu butaraza arabagira yaumal adha umusimukuru allah subhanahu wa ta'ala yabazanie numusimukuru okubaga aidul adha ya layidi okubaga wayumal fitri na yalidi inyu may ramadhan inuma may ramadhan muhammadun sallallahu alaihi wasallama arabaguza abanu bi madina nibasubire guhimba ya sayida misimukuru yabo arabagira muhimbaze imisi allah subhanahu wa ta'ala yabazanie اريو اميسي ايري لايدي عباد الله ومن صفات عباد الرحمن انهم لا يشهدون الزور كما قال تعالى والذين لا يشهدون الزور قال بعض السلف أي اعياد الكفار انما الله سبحانه وتعالى يجي اريك ارافوغا اميتشو يا باشمابي وبيزا ارافوغا ني باباندي واتاجندا بميسي Iyo aba kafiri imisi mikuri yabo nimba ari bonani chanje christmas alionoweli imisi ibiso yokukundana nindi imisi abashumaba Allah subhanahu wa ta'ala nhabwo bajenda mu imisi niyo ntabwo bajenda kwifatakana nayo muguimba imisi niyo asru eidul hub unomusi ni daliki 14 zuka zuka kabiri nomusi abantu bahimbaza bakavuka ari arumusi urukundo chai umusi wabakundana uyu musi ataongea guti kera abaroma muri ya gatatu umugabo wa matanabirina miladia harumugabo umwe yitwa Valentini uyu mugabo yarumupadiri kandi uyu mugabo yasenga ibikigamana ndere bavuka ku yarunumufumu Uyu mugabo muri cho gihe uwaro Roma muri gihe avuza abasoda bose gutwara abagore aravuga umusoda nk'aguye yemerewe ko azopara umugore Uyu mugabo Valentine atangura kubagirisha indoa za sirra Akabira umusoda aze umugore w'iyo cyangwa n'umukobwa bakundana akabagirisha indoa zitazwi na mudini waabo menye Nua umurongo wa siwa Roma yachamfata uyu mugabo aramu funga Uyu mugabo akase mwibohero akuundana numukobwa umufunga yali mwibohero nyene atangura kujamana nawe atandoa. barakundana Niyo uja arongo ye Roma yimenye yachia kufata uyu mugabo Yariki zarki cumi na zine ukwesi kwa kabiri umwaka wa 127 baramuniga arasa ajeje gufa niyo aba nabandi baguma bahimbaza uyo musi ko ari musuru kundo yasenga yasenga ibikwa mana ariko maajabu ajabu nabonyene bahimbaza uyo musi watanguje -ja mupadiri yasenga ibikwa mana alibadallah sallallahu alayhi لابي بكر اوموسن وينو يمان محمد صلى الله عليه وسلم يابغي ابو بكر يا ابا بكر او ابو بكر ان لكل قوم عيده ابانبوسه بافسه ايمسني كوري يوا ابو وهذا عيدنا اوموسناته نموسم كوري يواحو وارومسي لايدي ان وين يمان يرمو بكر اوانبوسه بافسه ايمسني كوري يوا ابو ناتوغي ناتوغي باسم قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى امم بمبمن يطوى امام الذهبي ارفقا فاذا كان للناس عيد ولليهود عيد وكانوا مختصين به ايوا أبا, ابا كريستو بافسه يمسيكروي وادو نبا يهودي فلا يشاركهم فيه مسلم نكوجيميره بيكو امو اسلامو افاتكانا نابو كوميس نيكورو يوابو كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم نكوميتيميره بيكو امو اسلامو يفاتكانا نابا يودي شان يا باكريستو موديني يوابو شان ماسينغيشو يوابو نوكوني ننه نومو ميس نيكورو يوابو نافو جيميره بيكو امو اسلامو افاتانا نابو عباده الله وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيميه رغب لا يحين للمسلمين ان يتشبهوا بهم في شيء مما يختص باعيادهم نابجمرم ام اسلام شان اباسلام كواب كيدانيا نابكافري ممثي مكر يواب لا من طعام يوبتس Mumsimi kuriwabo ni nimugende kufungura Iyo bababye muze mwafasha guteka mumsimi kuriwabo ni nimugende kubafasha wala libasin kandi bigeranye nabo mu nyambarozi wabo alikora sanga muislam uyu musi akaambara e eh, imuso zaruje na noare ngo alikora nyimba za yumusi muguru wa عليه من alayhi ما ma yastahiq ibadallah wa qala imam ibnu qayyim rahimahullah ta'ala wa la yajuz lil muslimin hudur a'yad al mushrikin bidtafaq al ilm alladhi hum ahlu arabuka ibnu qayyim rahimahullah ta'ala kum ba kafiri muko ababinyi bose bavyuvyikanye ababinyi bose bavuze ko bizemera ko muislamu kugenda mu misimikuri abakaafiri ibadallah waqala umar radiyallahu ta'ala anhu instalifu a'da allah fi a'yabihim kure na abansiba allah subhanahu wa ta'ala mu misimikuri Noeli pasika umusi wa umusi usu imisi yose na gobyemere kuumuislamu aimbaza imisi tufise imisi iwatu ibidi buli nkaka aliyo lide zibiri aliko ugasanga umuislamu ifadikanyeje n'abansu ba Allah subhanahu wa ta'ala umumisi mikuru yabo ntabwo Allah ibadallah waqala radiyallahu anhu arafu kanzi Umar radiyallahu ta'ala anhu la tadkhulu ala al mushrikeen fi kana'isihim yawm 'eedihim fa inna sakhat tanzilu alayhim Umar rafuqa nimwinjire mumashengero ya ba kafiri mumisi nikuri wabo kubera imivumo ya Allah subhanahu wa ta'ala ibamulivo nimugende namu imivumo ya Allah ukuri fatana yabo mumisi nikuri wabo ibad Allah وقال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من مر ببلاد الاعاجم اومن واس اجند مبغو في بكافيري فصنع نيرو زعهم ومهرجانهم اغايم بازم يذكر يواب وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك اكيفش نابو ممسميكري يواب كذاه عفوا hayi masayyo misimikuru yaabo fushira maahum yoma alqiyama azozugwanabo kumusimiruka babanu bahimbaza misimikuru ya bakafiri ogasanga mwena omuslamu ngo akwaliye ubungu amashugo mbero gasanga nabandi abana ba muslimu bazaniwe amashugo na bakafiri naba kayatora ngo nomusimikuru babagundana ibada allah الله سبحانه Allah subhanahu wa ta'ala tumenyeku Allah subhanahu wa ta'ala azatuwaza murikinu chosa dukora ngakuisi fa ibadallah qala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala amma tahni'a bi sha'airil kufri almuhtasata bihim fa haramul bi ittifaq arabuka ibnul qayyim rahimahullahu amma aba kafiri nikizira muko aba nyi vose babivuze misru ayu ayu anihawu bi ayadim wa saumihim fiyaqul eid mubarak akarerero yo munage kwabira ngo umusimukuru mwiza ni haram byemerewe ko umakeza mu musimikuru yiwabo kuko mu bwislamu umugabo barakunda na igihe cyose Nabo tuto naye umusi na we Uyu musi ura musi. Nabo generewe no kumugone no mugabo ko imbaza y'umusi. Umugore no urukundo rurabandanya umwaka wose. Kunda umugore wawe, kunda mugabo wawe imisi yose. Nabo ari umusi w'umukasiri. Umupadiri yishwe. Kuberera igisa indo aba alu hata na ibizi. Ata na dini ibizi ko insha Allah ibad Allah yodusaaka ko tu tuenda muziranziza imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ma wa alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اما بعد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يا فضيله بعض المسلمين يشاركون النصارى في اعيادهم فما توجيهكم ارى بانه wa ajenda mumisi mikuru ya wakristo mubanura gute faqala rahimahullahu ta'ala la yajuzu lilmuslim wala almuslimah musharakatun al naswara aw alyahudi aw ghayrihim min alkafara fi ayyadihim ngabajenyere uko umuislam ifatanya لا باند بل يجب ترك ذلك بل ني قوم من تشبه بقوم فهو منهم كبرئون ازو والرسول عليه الصلاه والسلام حذرنا من مشاركته من مساعدته او من مشابهتهم والتخلق باخلاقهم انما ايمان محمد صلى الله ورسله يتبجج ويجرى عننا مكافر نكبرك الى ذي وابه فعل المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك انما قوموا او مسلم يشير كنيو ولا ي... ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك باي شيء لان اعياد مخالفه للش... للشرع ارقد اشراق ابن باز رحمه الله تعالى كان الجاهره يكو أبا مسلم ابافشه اكن ودش تشوس يميس مكريه وابو كبر يوم يس ميكور اكي كبيره الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الاستراك فيها ولا التعاون مع اهلها ولا مساعدتهم باي شيء لا بالشاي ولا بالقهوه ولا بغيره ولا بغير ذلك kalaoani wagira shek arafuka nabwo gemerewe yuko umusulama ifatsikanya naba kafiri mu misi mikuru yabo cyane kuba afashaje n'ado chochoze nabwo kubwira ubahe icyayi kuberaho umusulukuru yabo nubahe nabwo kubwira ubatsiza ibyombo bye kutekesha ifye kujya kujya mu misi mikuru yabo shek arafuka nubahe mbere al-mashahir afuka li anna allaha ta'ala yaqul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan allahu mufashani mubyiza nuutsinka allahu subhanahu wa ta'ala ni mufashani mubichumuro nuwghanu wattaqullah kanti mutinhi allahu subhanahu wa ta'ala inna allaha sadidul aqab wa man subhanahu wa ta'ala ahana فمشاركتهم مع الكفار في اعيادهم نوع من التعاون على الاثم والعدوان شهر ابوذا كيف اتى نبا كافر ممس مكريه وابو نقفشا نيا مبجومره مبره نوادوي نيجمره ويكو مسلم يفاتن نبا كافر ممس مكريه وابو هو مكرونا موسى كبري كي بابني abawu mujije umuislamu guimbaza nikubera ibintu bitatu ica mbere la yajuzu l'ihtifal bimifli hadhihi al'aadat al mubtada'a li'annahu bid'a la asla laha fi sh-shara' kube ica mbere uyu musimukuru nibyaduka nabo uzu mudini waatu b'islamu ichi fiha مشابهه للكفار وتقريضا لهم يتكابروا وكبره وهم مسمكرون وموسي يكويرراني نبا كافري نوبيركرا اسر ذابم دي اتشغاتا تو ما يترتب على ذلك من المفاسد وهم مسمكرون وموسي ابانوا بحانا امدا ان غيروكو بحانا الو umukobwa akachaa aiso ara umwana kubera umuhungu yansiza umusi umwe umusumwe ariko akatwara inda ya haram amezi 9 umusi mukuru umwe umuntu akazana umwana atemerere muislamu kuyoro ngali bisigi kunabwo byemereye koyo yumusi mukuru no musi oba ni haram ni haram kuko watanga umusi mukuru na bakafiri inyuma iyo kicho utamubayadiri serverante no muslim monabyo ufisime simikuru yawa itatu ibiri buri mwaka numwe mu imisi mikuru yilaidhi buri mwaka numusi wa ijuma ni misimikuru yiwacho igaruka buri musi نحب جميع المسلمين اقرا ودي مصد ودي مصمكروا هاتري مصمكري ثلاثه ذا الله سبحانه وتعالى اقرؤوا دي من ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين